شاو بها بشر تدعو ربي اين المطر ظمئ للارض يشققها وتألم في الضمأ الحجر أرض عطشا وبها بشر تدعو ربي أين المطر ضمأ وَهَوَى وَتَأَلَّمَ فِي الظَّمَأِ الْحَجَرُ وَالْغُصْنُ تَعَرَّمَ وَرَقٌ وَنَقِينٌ وَتَغَيَّبَ عَنْ شَجَرِ ثَمَرُهُ وَالْعُشْبُ تَأَخَّرَ والغيث له الخلق تغر أرض عطشا وبها بشر تدعو ربي أين المطار والناس ترجوا خالقهم أن ينزل للخلق المطر فالغوث الغوث أيا ربي قد أحدق بالخلق الخطر أرض عطش وَيَغْشَى عَلَيْهِمْ ظَمَأٌ حَجَرٌ <Sess> <Sess> فَأَجَابَ اللَّهُ ضَرَّاتَهُمْ بِغُيُومٍ رَاحَتْ انْتَشَرُوا فَإِذَا بَرْقٌ افقا وتطاير في سحب شرر أرض وَإِذَا رَعَدُونِ يَعَلُوا جَوًا وَأَصَابَ الْخَالْقَ بِهِ الذُعُرُوا فَالْحَمْدُ الْحَمْدُ أَيَا رَبِّي شُكْرًا يَا رَبُّ هَمَى الْمَطَرُوا Quand la ma fille